ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين الله السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن سوء وكونتم قوما ضورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أني بأس شديد تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة السقاة وألزمهم كلمة السقاة وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علي.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 ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما